أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله